والمحصنات من النساء إلا ما ملكة إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء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 ط مِنْكُ فَلَ نَ يكِ حَمُح الصنَاتِ المُمِاتِ فَمِم م مَلَكَتَمَُكُم مِ والله اعلم بما انكم دعوا قومي بعد سنكن باذن اهلينا واتنا اجرهن المرُ في مصانة غيير مسافِ ح مصانات غير مسف حات وَلَ متخذاتِ أخذان فَإِذَا أَصْبَحَ فَإِنْ تَأَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْكُم نُصْفُ مَا عَلَى الْمُحْقَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصِر خَرُ للِكُب وَله وَفُورُ وَحيم يريد اللهَّ لبَينَ لَكُب وَيهم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين تابعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ايْنَ نُفّ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونُوا فِي جَارَةٍ أَنْتَ غَضِبٌ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَن إَِّ اللهََّ كََ بِكُم رَرحمَا وَمَ يَفْ عَذَكَ عُذَ وََ وَظُرِمَ فَسَوفَنُ صلّهِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من مكين ذٰلِكَ وَلِنِسَائِنَا نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُِّ جَعَن مَوالَِ مِ م تَرَكَلّ وَدَ وَلَ قُرَبُون وََّذِينَ عَقَدَتَ مَُ قُم فَآتُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِينَ قَامُوا عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بعض بوَ بِمَا أَنْ فَقُومِ لَ مُوَِهِم فَصقَ حَةُ قَتَةُ أَ بِضاتُوعبِ بِمَا حَفِي وَلهَّ وََّتِ تَ خَافونَُ شوزَجَّ فَعُوهَّ وَهْ جُوهون نَّكِي إِنَّ طَعْنَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سِيئَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ثم شطاق بينهما فبعثوا حكما من, من أهله وحكما من, من أهلها إن يريدا إِنَّهُ مَا إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْمَخْبِيرِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن غَوِيلُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وََّ بَِ يُ فيِ قُونَ أَم وَلَهُ مرِئ أَنَّاسِ وَل يومِنونَ بِالَّ يكون الشيطان له قرين فساء قرين و ماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا من ألْ عَنقَهُ مُلَّا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْ فَوَاعِدُهُمْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا أَجِنْ فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أي وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَضُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُتُم الربَّّ أَو عَلَ سَفَرينَ وَجَ آحَدُ مِنكُم مِنَ الغ إِْف أَلََس تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَيْداً قَيِّمًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 وَإِذَا نَجُم قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى مَوَلَاكِ إِلَّا عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 فَنَرُدُّهَا عَلَى ادْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا نَعَنَّى أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إن الله لَا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد رَأَى إِذْ مَنَعُوا الْمَاءَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاوت ويقولون للذين كفروا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 هدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنَ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْتَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَنُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ وَلَمَّا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ تَاللَّهِ مَا نُجَدُّدُ دُونَ غَيْرِهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا قال لياتي سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا, خالدين فيها أبدا ا الزواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يأمركم ان تقتلو لَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ مَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من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 وأحسن تاويلا ألم تر إلى الذين يدعمون أنهمون كيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرض وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيضًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا وَلَوَّنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَتْهُم كَفَّتْهُمْ فَرَّ فَرَا لَهُمْ وَالسُّولُ لَغَدِ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ مَوْكِفَ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا بِمَا قَضَى وَيُسَلِّمُونَ ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم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 وَاصْبِ بِطِينٍ وَالشَّهَادَاءِ وَاصْفَحِ الصَّالِحِينَ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا لَّئِن كَنْتَ فظِلًّا وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وَإِنَّ مِنْ قُمٍ لَّمَن فَإِنَ يُبْصِرُ أَينَ الصَّادِقَةُ أَمُّ صِيبَةٍ قَالَ قَدْ نَعَمَّ اللَّهُ عَلَيَّ إِذ لَمْ كُن معهم شَهِيدًا ولئن صادكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهما ودة يا ليتني كنت معهم فأخوز فوزا بَلْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتله يغلب فتوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلم تضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا يقولون ربنا فَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاوت فقاتلون أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر الذين قيل لهم قف أُيَدِيَ قُمْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَنَاتِ الذِّكْرِ تَفَلَّمَ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الْقِتَالِ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا بَنَالِ مَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ اُلْمَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ولا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 وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فَمِنْ حَسَنَاتٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ للناس رَسُولًا وَأَنفِذْ بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعْ رَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ فيَقُلونَ طَعََةُم فَإِذاَا بَ رَجُ مِن عِن دِكَ بَتَطَِ فَتُم مِنْ غُب غَيرَلَ تَقُولُ وَل اللهُ يَكْ تُمَا فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن وَلَ كَانَ مِنَّ عنذِ غَييرل لَ وَجَدُ فِي خخْتِلَ فَنكَكِيرَ وَإِذَا جَ أَهُمُ أَمْنُ مِنَ لَم أَوخَوفِي أَذَعُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتْ فبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكفب